نبي يصاهر أعداءه أفاقت أميرة النظير وقريضة على نبي مقنع وقائد عادل ورحيم فأقرت بحقد والدها وقومها وخيانتهم أسرها صلى الله عليه وسلم برأفته بحالها وهو يحررها ويخيرها بين أن تكون زوجته أو تلحق بأهلها لم تتردد الفتاة أمام هذه الخيارات الجميلة أن تنتقي أجملها فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو خيارها وحبها وعوض الله ابنة هارون عن زوج ملاك من خائن يعاقبها على رؤيا رأتها في المنام بزوج رقيق يحرر عقلها من الخرافة والحقد والتقليد ويجعلها تفكر بنفسها بمصيرها يوم تلقى ربها لم يفكر صلى الله عليه وسلم نيابة عنها بل أشرع لها كتاب الله وسنته فأسلمت اقتناعا دون إكراه أسلمت مأخوذة بهذا الاعتذار الذي لم يصادر مشاعرها ولا إحساسها بالألم ولم يجبرها باسم النبوة على التنكر لآلامها أفاقت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أذهلها عن أهلها فلم تعد تفكر بالعودة للوراء ظلت مسكونة بالقادم بالمستقبل بالجنة ومحمد صلى الله عليه وسلم حب ينسي الحرقة والوجع ومع ذلك لم تزف إليه لأن لها زوجا سابقا لا بد من احترام نسبه وعدة لا بد أن تمضيها ليتم التأكد من عدم حمل من ذلك الزوج احتراما لحقه مهما كان دينه ومهما كان حجم العداوة معه وحفظ لنسب الطفل البريء لكن أحد الصحابة لم يعبأ في علاقته بإحدى النساء بهذه العدة فارتكب أمر أغضب النبي غضبا شديدا فقد مر صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد معسكر جنده مر بامرأة حامل جالسة على باب خيمة صغيرة فقال لمن هذه فقالوا لفلان قال أي لم بها قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ثم قال وهو في شدة الغضب كيف يرثه وهو لا يحل له ندم الرجل وتعلم أن الجندية في الإسلام ليست انتقاما ولا حماسا ولا إطلاقا للشهوات ساعة النصر بل انضباط تام وإلا فإن عمله ليس جهادا وليس في سبيل الله فالذي أخرجه من بيته هو الله والذي سيعطيه ثمن خروجه هو الله والثمن هو الجنة ولن يدخلها ما لم يتوافر في جهاده شرطان أن يكون جهاده صوابا لا تهور فيه ولا اعتداء ولا انتقام والآخر أن يكون خالصا لله لا رياء فيه وليس للمال أو المنصب ولا لرتبة أو لشهرة هدأت أرض خيبر وتحول الناس مسلمون ووثنيون ويهود إلى مواطنين ملتزمين بعقد المواطنة في ظل دولة إسلامية عادلة فاختلطوا ببعضهم تعاملا وبيعا وشراء لاستغلال فيه للضعفاء ولاستقواء بالسلطة والدليل على ذلك هذه القلادة التي يقلبها أحد الصحابث.